وَالَّذِينَ أَجْرُوا فِي اللَّهِ مِن بعد مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالَّذِينَ أَجْرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً أكبر وَلَأَجْرُ لو كانوا يعلمون لو كان